الشمس والقمر بحسبان والنجم وَالشَّجَرُ يسجدان والسماء رفعها وغضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعْنَاهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَأَكْلَةٌ وَنَخْلٌ ذَاتُ الْأَثْمَانِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فبأي آلَ ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفصار وخلق الجن من مارج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 بَنهُماَا بَوزخُ لا يبضان تَبأَ آلَ إ رَّك ما تُ كَذذب يقرج مِنهَُلل المَوج سَبأَ آلَ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لا تَنفُضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُرَاطٌ مِّنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وربة كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٍّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُونَ بِالنَّوَاصِي والنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لتجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنة زيدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهم فقاصِاتُ الطَّمْ فِ لَ يَقُ مسْهَُّ إِ سُ قَبنَهُم وَلز تَبِأَّ آلَ إِ رَبِّكُماتُ كَذْنِب كَأَنَّهَُّ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 وَمِن دُونِمَا جََّتَ فَبِأَ آلَ يغَبِّكُ مَ تُكَذّبَ مدَ مدَ بكمَا تُم تَِّظَ فيِيهِ مَا عينَ نَبّ خس فَبأَعَ إَبّكُمَا تُكَِّظَ فيِيمَا فَكهس وَنَخْل وَرم منكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ما تكذبان لم يظمئن انس قبلهم ولا دام فبي اي آناء ربكما تكذبان فن إِ ل رَفَف قُدْر وَعَبَ قَين حس فَبِأَّ آلَ إن رَبّكُ م تُ كَذّبَ تَبارَارَ